قال والنهي عن الشيء امر بضده والنهي عن الشيء امر بضده كيف النهي عن الشيء اذا قلنا لا تجلس او لا تقعد لا تقعد فهو امر بايش هل هو امر بالقيام هل يمكن ان نقول النهي عن الشيء امر بجميع افضاد لكن هل يصح هذا يعني اذا قلت للشخص لا تقم ما هي افضاد القيام الجلوس والاستلقاء نعم الجلوس والاستلقاء والاستلقاء والنوم مثلا الجلوس والاستلقاء او الاستيفاز نعم هذه ثلاثه هل النهي عن القيام أمر بهذه الثلاثة؟ هل يمكن الشخص يكون في حال واحدة مستوفزا ومستلقيا وقاعدا؟ يستطيع يا بين هذه الأمور؟ ما يستطيع فإذا هذه المسألة على العكس من المسألة الأولى الأولى قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أفضاده فإذا قلت لك قم فينبغي ألا تقعد وألا تجلس وألا تستلقي طيب هل يتصور في الشخص انه لا يستلقي ولا يجلس ولا يقعد نعم ممكن ان يجمع بين هذا ممكن انا اذا وقفت نعم اجمع فاقول ما استلقيت ولا جلست نعم ولا استوفز صح ولا لا يمكن هذا فاذا الامر صار نهي عن جميع الافعال لكن النهي عن الشيء قلت لك لا تقعد قلت لك قلت لك لا تقم قلت لك لا تفعل هذا الآن نهي ما هي أفضاده القعود والجلوس والاستلقاء هل يمكن أن تكون جالسا وقاعدا مستقيماً في نفس الوقت؟ ما يمكن ما يستمر ولذلك صار النهي عن الشيء امر بضده فقط بضده بدل قلت لا تجلس يعني قم بس يعني قم بواحد من أفضاده بضده هنا قال بضده لكن نحن نقول بواحد من أفضاده بواحد من أفضاده نقول بواحد من أصداده لاحظتم واضح المسألة؟ واضح الفرق؟ واضح؟ طيب هذه المسألة خالف فيها المعتزلة إيه؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى لا لفظاً معنى لا لفظاً وكذلك النهي عن الشيء؟ الأمر إذا تجرج هذا ما له علاقة، إذا عن القرائن كل الوجوب يكون للوجوب لكن الأمر مطلقا يتضمن يتضمن النهي واما الأمر المجرد عن قرائن هل يدخل في مساله هل هو واجب نعم صيغه تفعل لكن عرفنا انها جاءت بعد الحظر فهي للإباحة لكنها لا تدخل في مسمى النهي هذا مبحث وهو الأمر المجرد من القرائن هل هو واجب او مباح او ما شابه ذلك وهنا الأمر هل هو هل يتضمن النهي أو لا يتضمن فهو خارج عما يتعلق بالشراء خروجا كليا قالوا النهي عن الشيء أمر بضده وخالف في ذلك المعتزلة قالوا إن النهي عن الشيء ليس امرا ليس امرا بضده أن خالفوا الجمهور في هذه مثلاً وقالوا إن النهي عن الشيء ليس امرا بضده وثمرت الخلاف بين المعتزلة وبين الجمهور تتضح في مثال تتضح في مثال هذا المثال يقولون لو قال الرجل لزوجته لو خالفت نهي فانت طالق لو خالفت نهي فأنت طالق ماذا تفهمون من هذا السؤال؟ من هذا الكلام؟ لو جاء الرجل وقال لزوجته لو خالفت نهي فانت طالق يفهم منها أنه إذا قال لها لا تخرجين فخرجت فانها تطلق لانها ايش لانها خالفت نهيه طيب لو جاء هذا الزوج وقال لها قومي لو جاء هذا الزوج وقال لها قومي فما قامت فهنا خالفت الامر ولا خالفت النهي خالفت الامر خالفت الامر فعلى قول الجمهور ان الامر هو نهي عن ضده تكون هي تكون خالفت نهيه لأن امره لان امره متضمن للنهي وهي خالفت النهي وهو يقول إن خالفت نهي فانت طالعه فعلى قول الجمهور تطلق على قول الجمهور تطلق وعلى قول المعتذره فانها لا تطلق لانها قال لها قومي فلم تقم قال لها قومي فلم تقم فتكون خالفت أمره هذه هي الثمره في الخلاف بين أو فائدة الخلاف بين الجمهور وبين المعتزلة لكن نقول المعتزلة دخلوا من باب وهو أن الأمر أتوا بهذا المثال نحمل المثال المعتزلة على أنهم أرادوا ينفون أن الأمر هو نفس النهي لفظا. ونحن قلنا نقول ان المرأة هنا ملزمة بما يتعلق بإيش؟ بما يتعلق بالحقيقة باللفظ. فقال إذا خالفت نهي هو ما نهاها هو ما نهاها وقوله إذا خالفت نهي أراد به إذا خالفت نهي اللفظي الظاهر إذا خالفت نهي اللفظ الظاهر وهي هنا هل خالفت نهيه الظاهر؟ لا لأنه قال قوم وإنما خالفت المعنى المتضمن الذي تضمنه هذا هذا الأمر هذا هو فائدة الخلاف بين بين الجمهور وبين المتذل واضح واضح الصحيحنا لا تضر صحيح أن لا تطلق لأنها خالفت أمره فقط خالفت أمره فقط ولأن هذه تدخل تحت مسألة أيضا وهو هل لازم القول قول أو ليس بلازم ونفرق بين الأمر الذي هو نهي عن ضده في حق البشر والأمر الذي هو نهي عن ضده في حق الشارع لأن الشارع نعم لازم القول الصحيح يكون قولا لكن البشر لا يلزم أن يكون لازم قول قولا لأن البشر معرض الخطأ فهو هنا ما أراد إلا حقيقة الأمر لما قال لها قوم ولم يريد يمكن هذا ليس أصولي ما يعرف أن الأمر ينقض النهي عن ضده وإلا لو عرف ما قال لها هذا لأنه لا يريد أن يطلق إنما أراد بالتخويف فيكون إذا, إذا قلنا إن هذا الزوج لما قال لها إن خلفت نهي فأنت طالب فقال لها قومي فمعنى هذا كأنما قال إن قمت فأنت طالق وإن قعت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق وإن قرت فأنت طالق فتكون طالق على أي سحة. فتكون أمثلة الفقهاء كلها باطلة لأن كل شيء سيكون نهي عن ضده فإن قال إن جاء زيد فأنت طالق نعم أو إن أمرها بشيء خذنا أنه عن ضده. وما من أمر إلا ويتضمن أنهي عن جميع أفضاده فتكون حينئذ المسألة عويصه وتورد اشكالات لكن القراء الصحيح أن الزوج انما اراد مجرد اللفظ خالفت مجرد اللفظ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مبحث العام والخاص ولعلنا نرجع الحديث عن العام والخاص في دروس قادمه ان شاء الله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله